وخلق كل شيء فقدره تقديرا والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة أَوْ تكون له جنة يأكل منها وقال الغالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ضر كيف ضربوا لك الأمثال لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء لك خيرا من جَنَّاتُهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا أُفٍّ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فلا يستطيعون سبيلا تذارك الذي ان شاء جعل لك جعل لك خيرا من ذلك جن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 سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من, إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا دعوا هنالك ثبورا ادعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا لا تدع اليوم صبورا واحدا وادعوا صبرا كثيرا قل أذلك خير أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّهِ وعدا مسحولا ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ااتم اضللتم عبادتي الا ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء سبحانك ما كان ينبغي ما كان لنتخذ من دونك من أولياء ولكن ما اتعتهم اباهم ولكن ما اتعتهم اباهم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 أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون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 يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقول وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه الجنة أصحاب الجنة يومئذ أصحاب الجنة يومئذ الخير مستقر خير مستقرا وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغبار. ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظم الظالم على يدي يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 يحشرون على وجوههم إلى جهنم شر مكانا, شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا